ثمانية استمع إلى الحوار وقرأه ثم تحدث مع صديقك يا أمي أنا أحبك كثيرا آه ولدي الحبيب وأنا أحبك بكل قلبي أشتاق إلى والدي متى سيعود من السفر؟ والدك أرسل إلي رسالة قصيرة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 سأخبرهما فوراً